ك ل م و س و ل ه النابلسي ن رحمتنا للعلوم ا ل ا س ل ن ن ا على

ا س ت م ا ن الله من ا ل غ م وكذلك ن ى

لنا خ ش ع ي موسوعه ا ل أحصلت ت ي ا ل ن ا ب ا س ي للعلوم ا و ج ع ل ن ا س ل ا آ ي ه

أ موسوعه ت النابلسي للعلوم الاسلاميه

أبصار الذين ك ف ر و ا ي ا و ي ل ن ا يا و ي للعلوم ن ا ل ا ب ل ا م ي ه

موسوعه ن النابلسي مضع ل ل ع ل و ن الاسلاميه

ا ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيث وعدا علينا إ ن ا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزور من بعد الذكر ان ا ل أ ر ض يرثها عبادي ا ل ص ا ل ح

إن في هذا لبلغ ل موسوعه ا ل ن ا ك إ ل ا رحمة ل ل ع ا ل م ي ن قل إ ن م ا ي ل ا س ل ي أ ن م ا

م ما ت و ع د و ن إنهم ي ع ل م ج ه ر م ن ا ل ل و ي و ي ع ل م م الاسلاميه تكتمون